وناديناه بالجان بالطور الأيمن وقرّبناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِرْضَحَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَذِيرًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إِن 117. وكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 119. واذكر في الكتاب إدريس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 اتى ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذريه ابراهيم واسراءا ومن من هدينا وجتبنا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 124. إن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا 125. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأم